بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الرابع من كتاب السيرة النبوية دروس وعبر الوجه الأول وبقطع النظر عن نصوص القرآن والسنة الصريحة في رد هذا الافتراء فإن تاريخ الإسلام نفسه قد سجل للمرأة المسلمة من المآثر في نشره والدعوة إليه والتضحية في سبيله ما لم يسجله للمرأة دين من الأديان قط وما وقع من أم سليم في هذه المعركة معركة حنين مثال من مئات الأمثلة الناطقة بذلك ونحن لا يهمنا الرد على أعداء الإسلام المتعصبين في هذا الموضوع بقدر ما يهمنا أن نتخذ من حادثة أم سليم هنا درسا بليغا يحفزنا على دعوة المرأة المسلمة من جديد للقيام بدورها الطبيعي في خدمة الإسلام وتربية أجيالنا المقبلة على هديه ومبادئه إن المرأة المسلمة اليوم بين صالحة مستقيمة تكتفي من صلاحها بإقامة الصلوات وقراءة القرآن والبعد عن المحرمات وبين منحرفة في تيار الحضارة الغربية قد استبدلت باداب الإسلام ادابها وبأخلاق المرأة العربية المسلمة أخلاق المرأة الغربية التي جرت عليها وعلى أسرتها وشعبها البلاء والشقاء. وإذا كان بعض الناس قد أخذوا على عاتقهم تجريد المرأة العربية المسلمة من أخلاقها وخصائصها التي ربت بها أكرم أجيال التاريخ سموا ونبلا وخلودا في المآثر والمكرمات؟ فإن الإسلام وتاريخه وبخاصة تاريخ رسوله صلى الله عليه وسلم يهيب بها اليوم أن تتقدم من جديد لتخدم الإسلام والمجتمع الإسلامي في حدود وظيفتها الطبيعية ورسالتها التربية وخصائصها الكريمة من نبل وعفة وحشمة وحياء ترى هل تعيد فتياتنا المسلمات المتدينات تاريخ خديجة وعائشة وأسماء والخنساء وأم سليم وأمثالهن هل يعدن إلينا اليوم تاريخ هؤلاء المؤمنات الخالدات والنجوم الساطعات هل يصعب أن يوجد فيهن اليوم عشرات من خديجة وعائشة وأسماء وأم سليم كلا ولكن التوجيه الصحيح والإيمان الواعي المشرق كفيل بذلك وأكثر منه فمن التي تفتح سجل الخلود للمرأة العربية المسلمة في عصرنا الحاضر غير عابئة بتضليل المضللين واستهزاء المستهزئين من أعداء الخير والحق والفضيلة والدين ثمانية وفي هذه المعركة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة وقد قتلها خالد بن الوليد والناس متقصفون أي مزدحمون عليها فقال ما هذا قالوا امرأة قتلها خالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من معه ادرك خالدا فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيفا أي أجيرا لا شك في أن النهي عن قتل الضعفاء أو الذين لم يشتركوا في القتال كالرهبان والنساء والشيوخ والأطفال أو الذين أجبروا على القتال كالفلاحين والأجراء أي العمال شيء تفرد به الإسلام في تاريخ الحروب في العالم فما عهد, قبل الإسلام؟ فما عهد قبل الإسلام ولا بعده حتى اليوم مثل هذا التشريع الفريد المليء بالرحمة والإنسانية فلقد كان من المعهود والمسلم به عند جميع الشعوب أن الحروب تبيح للأمة المحاربة قتل جميع فئات الشعب من أعدائها المحاربين بلا استثناء وفي هذا العصر الذي أعلنت فيه حقوق الإنسان وقامت أكبر هيئة دولية عالمية لمنع العدوان ومساندة الشعوب المستضعفة كما يقولون لم يبلغ الضمير الإنساني من السمو والنبل حدا يعلن فيه تحريم قتل تلك الفئات من الناس وعهدنا بالحربين العالميتين الأولى والثانية تدمير المدن فوق سكانها واستباحة تقتيل من فيها تقتيلا جماعيا كما كان عهدنا بالحروب الاستعمارية ضد ثورات الشعوب التي تطالب بحقها في الحياة والكرامة إن المستعمرين يستبيحون في سبيل إخماد تلك الثورات تخريب المدن والقرى وقتل سكانها بالآلاف وعشرات الآلاف كما فعلت فرنسا أكثر من مرة في الجزائر وكما فعلت إنجلترا في أكثر من مستعمرة من مستعمراتها وكما تفعل اليوم البرتغال في مستعمراتها في أفريقيا كما أننا لم نأحد قط في تاريخ شعب من شعوب العالم القديم والحديث النهي عن قتل العمال والفلاحين الذين يجبرون على على الحرب جبرا ولكن الإسلام جاء قبل 14 قرنا بالنهي الصريح عن قتلهم ولم يقتصر الأمر على مجرد النهي تشريعا بل كان ذلك حقيقة وواقعا فهنا في معركة حنين ترى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وهو صاحب الشريعة ومبلغها عن الله إلى الناس يغضب لقتل امرأة ويرسل إلى بعض قواده ألا يتعرض للنساء والأطفال والأجراء وحين جهز جيش أسامة لقتال الروم قبل وفاته بأيام كان مما أوصاهم به الامتناع عن قتل النساء والأطفال والعجزة والرهبان الذين لا يقاتلون أو لا يعينون على قتال وكذلك فعل خليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين أنفذ بعث أسامة وحين كان يوجه الجيوش للقتال في سبيل الله في سبيل الحق والخير والهدى والعدالة وكذلك فعل سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه في فتوحه بالعراق. فلم يتعرض للأكارين أي الفلاحين العاكفين على زراعة أراضيهم بسوء وهكذا أصبح من تقاليد الجيش الإسلامي في كل مكان وفي مختلف العصور هذه المبادئ الإنسانية النبيلة التي لم يعرفها تاريخ جيش من جيوش الأرض ويدلك على حرص الجيش الإسلامي على هذه التقاليد معاملة صلاح الدين للصليبيين بعد أن انتصر عليهم واسترد منهم بيت المقدس فقد أعطى الأمان للشيوخ ورجال الدين والنساء والأطفال بل وللمحاربين الأشداء، فأوصلهم إلى جماعاتهم بحراسة الجيش الإسلامي لم يمسسهم سوء بينما كان موقف الصليبيين حين فتحوا بيت المقدس يتجلى فيه الغدر والخسه والوحشية والدناءه فقد أمن الصليبيون سكان بيت المقدس المسلمين على أرواحهم وأموالهم إذ رفعوا راية البيضاء فوق المسجد الأقصى فقد أمن الصليبيون سكان بيت المقدس المسلمين على أرواحهم وأموالهم إذا رفعوا الراية البيضاء فوق المسجد الأقصى فاحتشد فيه المسلمون مخدوعين بهذا العهد فلما دخل الصليبيون بيت المقدس ذبحوا كل من التجا إلى المسجد الأقصى تذبيحا عاما وقد بلغ من ذبحوا فيه سبعين الفا من العلماء والزهاد والنساء والأطفال حتى إن كاتبا صليبيا رفع البشارة بهذا الفتح المبين إلى البابا وقال فيه مباهيا لقد سالت الدماء في الشوارع حتى كان فرسان الصليبيين يخوضون في الدماء إلى قوائم خيولهم إننا لا نقول اليوم هذا للمفاخرة والمباهى بتاريخ فتوحاتنا وقوادنا وجيوشنا التي قال فيها لوبون ما عرف التاريخ فاتحا أرحم ولا أعدل من العرب وإنما نقول هذا لننبه إلى أننا كنا أرحم بالإنسانية وأبر بها من هؤلاء الغربيين وهم في القرن العشرين وإلى أن هؤلاء الغربيين حين يتحدثون إلينا عن حقوق الإنسان ويوم الأطفال ويوم الأمهات تدليلا منهم على سمو حضارتهم إنما يخدعوننا نحن بل يخدعون السذج والسخفاء وفاقدي الثقة بأمتهم وتاريخهم ممن يزعمون أنهم ابناؤنا ومثقفونا نريد أن يكون جيلنا المعاصر واعيا لهذه الدسائس واثقا بدينه وتراثه الحضاري الإنساني النبيل فلا يخضع لهؤلاء الغربيين خضوع الفقير الذليل أمام الغني القوي ولا يتهافت على زادهم الفكري دون تمييز بين غفه وسمينه تهافت الفراش على النار ليحترق بها لقد أثبت العلم أن الإسلام خير الأديان وأقربها إلى فطرة الإنسان وأضمنها لصلاح الناس وأثبت التاريخ أن حروب الإسلام أرحم الحروب وأقلها بلاء وأكثرها خيرا وأنبلها هدفا وفي كل يوم جديد برهان جديد على أن الإسلام الدين الله وأن محمدا رسول الله وأن المسلمين الصادقين صفوة عباد الله وخيرتهم من الناس أجمعين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ تسع. بعد أن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من انهزم من هواز إلى ثقيف بالطائف وحاصرها اياما فلم تفتح له عاد إلى المدينة وفي الطريق قسم غنائم معركة حنين وكانت ستة آلاف من الذراري والنساء ومن الإبل والشياه ما لا يدرى عدته وقد أعطى قسما كبيرا منها الأشراف من العرب يتألفهم على الإسلام وأعطى كثيرا منها لقريش ولم يعط منها للأنصار شيئا وتكلم بعضهم في ذلك متألمين من حرمانهم من هذه الغنائم حتى قال بعضهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أي إنه لم يعد يذكرنا بعد أن فتح الله مكة ودانت قريش بالإسلام فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار وخطب فيهم فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجده أي عطب وجدتموها علي في أنفسكم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فالف الله بين قلوبكم بلى الله ورسوله أمن وأفضل ثم قال ألا تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله لله ولرسوله المن والفضل قال صلى الله عليه وسلم أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم أتيناك مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة أي البقية اليسيرة في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا وتركتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشات والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وهو الطريق بين جبلين وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكى القوم حتى أخضلوا اي بللوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا وها هنا مسائل يمكن التعليق عليها اولا قضية الغنائم كجزء من نظام الحرب في الإسلام وقد اتخذها أعداؤه وسيلة للطعن فيه على أنها باعث مادي من بواعث اعلان الحرب في الإسلام ومنشط فعال للجنود المسلمين يدفعهم إلى التضحية والفداء ولذلك يتهافتون عليها بعد الحرب كما في هذه المعركة، ولا ريب في أن كل منصف يرفض هذا الادعاء. فبواعث الحرب في الإسلام معنوية تهدف إلى نشر الحق ودفع الأذى والعدوان، وهذا ما صرحت به آيات وأحاديث كثيرة صريحة. ومن الغرابة بمكان أن يضحي الإنسان بحياته ويعرض مستقبل أسرته للضياع طمعا في مغنم مادي مهما كبر. والطمع في الغنائم المادية والطمع في المغانم المادية لا يمكن أن يؤدي إلى البطولات الخارقة التي بدت من المحاربين المسلمين في صدر الإسلام ولا يمكن أن يؤدي إلى النتائج المذهلة التي انتهت إليها معارك الإسلام مع العرب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والتي انتهت إليها معاركه مع فارس والروم فيما بعد على أن أعداء الإسلام لم تكن تنقصهم المطامع المادية فغنيمة أموال المسلمين ورقابهم في حال هزيمتهم كانت من نصيب أعدائهم حتما ولم يكن المسلمون وحدهم هم الذين يقتسمون أموال أعدائهم ورقابهم عند الانتصار عليهم بل كان هذا شأن كل جيشين متحاربين فلماذا لم تؤدي المطامع المادية عند الاعداء الى البطولات الخارقة والنتائج المذهلة التي كانت تبدو من الجنود المسلمين والتي اسفرت عنها الحروب الإسلامية؟ وفي وقائع الحروب الإسلامية ما ينفي نفيا قاطعا بان الدوافع المادية كانت هي الباعث الرئيسية في نفس الجندي المسلم ففي معارك بدر وأحد ومؤتة وغيرها كان البطل المسلم يتقدم إلى المعركة مؤملا في إحراز الشرف الشهادة ونعيم الجنة حتى كان أحدهم يقذف بالتمرة من فمه حين يسمع وعد الرسول للشهداء بالجنة ويخوض المعركة وهو يقول بخ بخ ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا هذه التمرات والله إنها لمسافة بعيدة ثم ما يزال يقاتل حتى يقتل وكان أحدهم يبرز لقتال الأعداء وهو يقول الجنة الجنة والله إني لا أجد ريحة دون أحد أي أقرب من جبل أحد وكان ذلك في معركة أحد وفي معارك الفرس كان جواب قائد الوفد المسلم لرستم حين عرض أن يدفع للمسلمين أموالا أو ثيابا ليعدل عن الحرب ويرجع إلى بلادهم قال له والله ما هذا الذي خرجنا من أجله وإنما نريد إنقاذكم من عبادة العباد إلى عبادة الواحد القهار فإن أنتم أسلمتم رجعنا عنكم ويبقى ملككم لكم وأرضكم لكم لا ننازعكم في شيء منها فهل هذا جواب جماعة خرجوا للمغانم والاستيلاء على الأراضي والأموال؟ أما أن يستشهد لتلك الدعوى الباطلة بما حصل عند تقسيم الغنائم بعد معركة حنين من استشراف نفوس كثيرين من المحاربين إليها وموجدة الأنصار لحرمانهم منها فذلك تعام عن واقع المعركة والمتحاربين فقد كان الذين استشرفوا لتلك المغانم من حديث العهد بالإسلام الذين لم تتمكن هداية الإسلام من نفوسهم كما تمكنت من السابقين إليه ولذلك لم يستشرف لها أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عوف وطلحة والزبير من كبار صحابة سابقين إلى دعوة الإسلام وما حصل من الأنصار إنما كانت مقالة بعضهم ممن رأوا في تقسيم الغنائم يومئذ تفضيل بعض المحاربين على بعض في مكاسب النصر وهذا يقع من أكثر الناس في كل عصر وفي كل مكان وهذا المعنى مما يجده كل إنسان في نفسه في مثل تلك الظروف وليس أدل على إرادة رضا الله وثوابه وجنته وطاعة رسوله عند الأنصار من بكائهم حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وكان مما قاله لهم ألا تريدون أن يرجع الناس بالشات والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فمن فضلوا صحبة رسوله وقربهم منه وسكناه بينهم على الأموال والمكاسب أي يصح أن يقال فيهم إنهم إنما جاهدوا للأموال والمكاسب ولا معنى لأن يقال لماذا جعل الإسلام الغنائم من نصيب المحاربين ولم يجعلها من نصيب الدولة كما في عصرنا هذا لأن القول بذلك غفلة عن طبيعة الناس وتقاليد الحروب في تلك العصور فلم يكن الجيش الإسلامي وحده دون الجيش الفارسي أو الرومي هو الذي يقتسم أفراده أربعة أخماس الغنائم بل كان ذلك شأن الجيوش كلها ولو ان مجتهدا اليوم ذهب الى ان غنائم الجيش الاسلامي في عصرنا الحاضر تعطى للدولة لما كان بعيدا عن فقه هذه المسألة وفق مبادئ الاسلام وروحه ثانيا ان اغداء العطاء. أن إغداق العطاء للذين أسلموا حديثا يدل على حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفته بطبائع قومه وبعد نظره في تصريف الأمور فهؤلاء الذين ظلوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتنعون عن قبول دعوته حتى فتح مكة والذين أظهر بعضهم الشماتة بهزيمة المسلمين اول المعركة لا بد من تأليف قلوبهم على الإسلام وإشعارهم بفضل دخولهم فيه من الناحية المادية التي كانوا يحاربونه من أجلها إذ كانوا في الحقيقة إنما يحاربونه وهم أشرف القوم ابقاء على زعامتهم وحفاظا على مصالحهم المادية فلي فلما خضد الاسلام من شوكتهم بفتح مكه كان من الممكن ان يظلوا في قراره انفسهم حاقدين على هذا النصر واجدين من هزيمتهم وانكسارهم والاسلام دين هدايه واصلاح فلا يكتفي بفرض سلطانه بالقهر والغلبة كما تفعل كثير من النظم التي تعتمد في قيامها وبقائها على القوه دون استجابه النفوس والقلوب بل لا بد من تفتح القلوب له واستبشارها بهدايته وتعشقها لمبادئه ومثله وما دام العطاء عند بعض الناس مفيدا في استصلاح قلوبهم وغسل عداواتهم فالحكمة كل الحكمة أن تعطى حتى ترضى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد علم الله أن دعوته التي انتصرت أخيرا في جزيرة العرب لا بد من أن تمتد إلى شرق الدنيا وغربها فلا بد من إعداد العرب جميعهم لحمل هذه الرسالة والتضحية في سبيلها فإذا صلحت نفوس أشرافهم بهذه الأعطيات تفتحت قلوبهم بعد ذلك لنور الدعوة وحمل أعبائها وهذا هو الذي حصل فإنه بعد أن تألف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب هؤلاء الزعماء زالت من نفوسهم كل موجده وحقد على الإسلام ودعوته فلما انساح الجيش الإسلامي في الأرض للتبشير بمبادئ الإسلام وإخراج الناس من ظلمتهم إلى نوره كانت الجزيرة العربية مستعدة لهذا العمل التاريخي العظيم وكان هؤلاء الرؤساء المؤلفة قلوبهم في أوائل الراضين المندفعين لخوض معركة التحرير وقد أثبت التاريخ بلاء كثير منهم في الفتوحات بلاء حسن كما كان لكثير منهم بعد ذلك فضل كبير في تثبيت دعائم الإسلام خارج الجزيرة وإدارة مملكته الواسعة وقيادة جيوشه المتدفقة ولا يضر هؤلاء المجاهدين أنهم كانوا في أول إسلامهم ولا يضر هؤلاء المجاهدين أنهم كانوا في أول إسلامهم ممن ألفت قلوبهم على الإسلام أو تأخر دخولهم فيه عن فتح مكة فكثيرا ما يلحق المتأخر بالسابق ويدرك الضعيف فضل القوي ويخلص العمل من لم يبدأه مخلصا وقد قال الحسن رحمه الله طلبنا هذا العلم لغير الله فابى إلا أن يكون لله وقال غيره طلبنا هذا العلم ولم تكن لنا فيه نيه ثم حضرتنا النيه بعد وحسب المتأخرين أن الله وعدهم بالحسنى كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ثالثا وفي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار واسترضائهم على حرمانهم من المغانم دليل على حسن سياسته صلى الله عليه وسلم ودماثة خلقه فهو حين بلغه ما قاله بعضهم بشأن الغنائم اهتم باسترضائهم وجمعهم لذلك وقال لهم ذلك القول الحكيم مع أنه يعلم أنهم يحبونه ويتبعونه وقد بذلوا في سبيل الله دماءهم وأموالهم فليس يخشى عليهم ما ينقص من إيمانهم أو يوقعهم في غضب الله ورسوله ولكنه أحب أن يزيل ما علق في أذهان بعضهم حول هذا الموضوع وتلك سنة حميدة يجب أن يتبعها القادة والزعماء مع أنصارهم ومحبيهم فإن الأعداء متربصون لاستغلال كل حادثة أو قول يضعف تعلق المحبين بقادتهم والشيطان خبيث الدس سريع المكر فلا يهمل القادة استرضاء أنصارهم مهما وثقوا بهم ثم انظر إلى ذلك الأسلوب الحكيم المؤثر الذي سلكه عليه الصلاة والسلام لاسترضائهم وإقناعهم بحكمة ما فعل فقد ذكر فضلهم على دعوة الإسلام ونصرتهم لرسوله ومبادرتهم إلى التصديق به حيث كذبه قومه وطاردوه بعد أن ذكرهم بفضل الله عليهم في إنقاذهم من الضلالة والشتات والعداوة ليسهل عليهم كل ما فاتهم من مال الدنيا بجانب ما ربحوه من السعادة والهدايه والهداية. وبذلك أكد لهم أمرين. أنه لم ينحز إلى قومه وينسى هؤلاء الأنصار كما زعم بعضهم. وأنه كان حين حرمهم الغنائم إنما كان يعتمد على قوة دينهم وعظيم إيمانهم وحبهم لله ولرسوله ولعمري ليس بعد هذا الأسلوب أسلوب أبلغ في استرضاء ذوي الفضل والسبق في الدعوة ممن آمنوا بها مخلصين صادقين لا يرجون جزاء ولا شكورا فصلى الله وسلم عليه ما أصدق قول الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم رابعا إن في موقف الأنصار بعد أن سمعوا كلامه أروع الامثله في صدق الإيمان ورقة القلوب وتذكر فضل الله في الهداية والتقوى فقد ذكروا أن الفضل لله ولرسوله فيما قاموا به من النصرة والتأييد والجهاد وأنهم لولا الله لم اهتدوا, لم اهتدوا ولولا رسوله لما استضاءت قلوبهم وبصائرهم ولولا الإسلام لما جمع الله شملهم بعد الشتات وصان دماءهم بعد الهدر وأنقذهم من سيطرة اليهود إلى عز الإسلام وخلاصهم من جيرانهم المستغلين ثم أعلنوا إثارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ما تفيض به الدنيا من مال ومتاع ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة لهم ولأولادهم ولأولاد أولادهم سالت مدامعهم فرحا بعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ودعوته المستجابة لهم فهل بعد هذا دليل على صدق الإيمان؟ وهل هناك حب أسمى وأروع من هذا الحب؟ رضي الله عنهم وارضاهم وخلد ذكراهم في العالمين وألحقنا بهم في جنات النعيم مع رسوله الحبيب العظيم والذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والمقربين واخيرا فإن هذا الموقف وما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار مما يجب أن يتذكره كل داعية وأن يحفظه كل طالب علم فإنه مما يزيد في الإيمان ويهيج لواعج الحب والشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين ب. تحطيم الأصنام كان إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء بعد نوح ممن حارب الوثنية في قومه حتى حاول قومه إحراقه بالنار كما يحكي القرآن الكريم ولما جاء إلى مكة أودع ولده إسماعيل عليه السلام فيها مع أمه فلما شب إسماعيل عليه السلام بنيا الكعبة معا لتكون بيتا يعبد الله عنده ويحج الناس إليه وتكاثر ولد إسماعيل وهم العرب المستعربة كما يسميهم المؤرخون واستمروا لا يعرفون عبادة الأوثان والأصنام ثم كان من عبادتهم أنه كان لا يضعن من مكة ضاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصبابة بمكة فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمنا منهم بها وحبا منهم للحرم وشوقا إليه واستمروا كذلك حتى أدخل فيهم عمرو بن لحي عبادة الأوثان وكان ذلك قبل البعثة النبوية بخمسمائة سنة على ما يقولون فهو أول من غير دين إسماعيل عليه السلام وكان من أمره أنه تولى حجابة البيت بعد إجلاء جرهم عن مكة وما حولها ثم مرضا مرضا شديدا فقيل له إن بالبلقاء من الشام حمة وهي التي يقال لها الحمة الآن إن أتيتها برأت فأتاها فاستحم بها فبرأ ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال ما هذه فقالوا نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة وانتشرت بعد ذلك عبادة الأصنام في جزيرة العرب حتى كان لأهل كل دار في مكة صنم يعبدونه في دارهم فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به أيضا ثم اولعت العرب بعبادة الأصنام فمنهم من اتخذ بيتا ومنهم من اتخذ صنما ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجرا أمام الحرم وأمام غيره مما استحسن ثم طاف به كطوافه بالبيت وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا وجعل ثلاث أثافي لقدره وإذا ارتحل تركه فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك وكانت للعرب ثلاثة أصنام كبرى تعظمها وتحج إليها وتنحر لها الذبائح أقدمها منات وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية, من ناحية بقديد بين المدينة ومكة وكانت العرب جميعا تعظمه وأشدهم اعظاما له الاوس والخزرج فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكه في السنه الثامنه للهجره ارسل اليه علي رضي الله عنه فهدمه واخذ ما كان له واقبل به الى النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيما اخذ سيفان كان الحارث بن ابي شمر الغساني ملك غسان اهداهما له والحارث هو الذي قتل شجاع ابن وهب الأسدي رضي الله عنه حين سلمه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام ولم يقتل للنبي صلى الله عليه وسلم رسول غيره وثانيها اللات وكانت بالطائف وهي صخرة مربعة وكانت قريش وجميع العرب تعظمها فلما جاء وفد ثقيف بعد عوده النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكه الى المدينه طلب وفدها منه عليه الصلاه والسلام ان يدع لهم اللات ثلاث سنين لا يهدمها فابى ذلك عليهم فما برحوا يسالونه سنه وهو يابى عليهم حتى سالوا شهرا واحدا فابى عليهم قال ابن هشام وانما يريدون بذلك فيما يظهرون ان يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام فأبا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدماها فلما أخذ المغيرة يضربها بالمعول خرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها ويقول لتبكين دفاع. أسلمها الرضاع لم يحسن المصار يردن بذلك وحسرتها على التي كانت تدافع عنا أعداءنا وتدفع عنا البلاء قد أسلمها اللئام للهدم فلم يدافع عنها ولم يجالدوا بالسيوف في سبيلها وثالثتها العزة كانت عن يمين المسافر من مكة إلى العراق وكانت قريش تخصها بالإعظام فلما نزل القرآن يندد بها وبغيرها من الأصنام اشتد ذلك على قريش ولما مرض أبو أحيحة وهو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف مرضه الذي مات فيه دخل عليه أبو لهب يعوده فوجده يبكي فقال ما يبكيك يا أبا أحيحة أمن الموت تبكي ولا بد منه قال لا ولكني أخاف أن لا تعبد العزة بعدي قال أبو لهب والله ما عبدت حياتك لأجلك ولا تترك عبادتها بعدك لموتك فقال أبو أحيحة الآن علمت أن لي خليفة وأعجبه شدة نصبه في عبادتها فلما كان عام الفتح دعا النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأمره أن ينطلق بهدمها فلما جاءها خالد قال سادنها ديبة بن حرمي الشيباني أعزاء شدي شدة لا تكذبي على خالد ألقي الخمار وشمري فإنك إلا تقتل اليوم خالدا تبوئي بذل عاجل وتنصري فقال خالد يا عز كفرانك لا غفرانك إني رأيت الله قد أهانك وقد زعموا أنها كانت حبشية نافشة شعرها واضعة يدها على عاتقها في داخل شجرة كان قد قطعها خالد فبرزت له بهذا الشكل فضربها ففلق رأسها فإذا هي حممه أي كالفحم فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم باداء مهمته قال عليه الصلاه والسلام تلك العزى ولا عزى بعدها للعرب اما انها لن تعبد بعد اليوم تلك هي اشهر اصنام العرب في الجاهليه وهي التي ذكرها القران الكريم بقوله افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الحرام يوم فتح مكة رأى صور الملائكة وغيرهم فرأى إبراهيم عليه السلام, عليه السلام مصورا في يده الأزلام يستقسم بها فقال قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام ما شأن إبراهيم والأزلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ثم أمر بتلك الصور كلها فطميست قال ابن عباس دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحلته فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه حتى ما بقي منها صنم إلا وقع ولم تمضي على فتح مكة إلا شهور حتى كانت أصنام, أصنام جزيرة العرب كلها قد سقطت عن عروشها وكفر بها عبادها وأصبح من كان يعبدها بالأمس يخجل من تفاهة رأيه إذ كان يعبد حجرا لا يضر ولا ينفع ولا يغني عن حوادث الدهر شيئا لقد قامت رسالة الإسلام أول ما قامت على التشهير بهذه الأصنام الآلهة والتشنيع على عبادتها والدعوة إلى دين الفطرة عبادة الله خالق الكون ورب العالمين وقاومت جزيرة العرب وفي مقدمتها قريش هذه الدعوة ورأت فيها عجبا عجابا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وماجت جزيرة العرب واضطربت لهذا الدين الجديد وحاولت واده والقضاء على رسوله بكل وسيلة ولكن النصر كان أخيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نضال استمر إحدى وعشرين سنة فافتتح عاصمة الوثنية وحطم آلهتها وهزم جيوشها وتغلب على مؤامرات زعمائها هل يصدق العقل أن ذلك كله قد تم خلال هذه الفترة القصيرة؟ ولم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأ هذه الدعوة إنسان لولا أن يكون الله من ورائها يهيئ كتائبها ويوجه معاركها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لقد أنهى محمد بن عبد الله مأساة العرب الفكرية التي استمرت زهاء خمسمائة عام أو تزيد وحرر العقل العربي من أغلال الوثنية وخرافاتها وانقذ الكرامه العربيه من مهانه الوثنيه وحقارتها وفتح ابواب الخلود للعرب يدخلون منه ثم لا يخرجون ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لا عزى بعدها للعرب اما انها لن تعبد بعد اليوم فقد ودعت جزيره العرب حياه الوثنيه الى الابد وبلغ العقل العربي سن الرشد فلم يعد يرضى بعودته إلى طفولته طفولة الوثنية التي تحمل صاحبها على أن يضع جبهته عند اقدام حجارة صماء أبكما ولقد قامت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حروب وفتن ودع النبوة من ادعاها وعارض القرآن من عارضه ولكن لم نسمع أن عربيا واحدا فكر في العودة إلى الوثنية وآلهتها ذلك أن الراشد لن يعود طفلا وكل ذلك إنما تم بفضل محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته فله على كل عربي إلى انتهاء الدنيا فضل الإنقاذ والتحرير ثم فضل زيادة الهدى لشعوب الأرض من اتبع الهدى ومن أعرض عنه وجل الله حين يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين جيم غزوة تبوك وأهم ما في هذه الغزوة من عبر ودروس هو ما نوجز الكلام عنه اولا كان سبب هذه الغزوة أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام وان هرقل قد رزق أصحابه سنة وانضمت إليه من القبائل العربية لخم وجذام وغسان وعاملة ثم قدموا طلائعهم إلى البلقاء وهي كور من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس للخروج إلى تبوك ودعاهم إلى التاهب والاستعداد ودعا الأغنياء إلى البذل والإنفاق وهذا يفسر لنا طبيعة الحرب في الإسلام فهي ليست عدوانية ولا استفزازيه ولكنها للدفاع عن الدين والبلاد وردع المعتدين ومنعهم عن الأذى والفساد وهذا ما صرحت به آيات كثيرة من القرآن الكريم وقد تكلمنا عن أسباب مشروعية الحرب في الإسلام وأهدافه وطرائقه في مذكرات السنة الأولى وفي خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بعد تاهب الروم وجمعهم للجموع تأييد لما قلناه هنا. وفي انضمام بعض القبائل العربية إلى الروم ضد المسلمين دليل على أنهم كانوا بعيدين عن فهم الإسلام ورسالته التحريرية للناس عامة وللعرب خاصة ولو كانوا يعلمون ذلك لابوا أن يكونوا أعوانا للروم على أبناء قومهم من العرب المسلمين ثانيا لقد كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للتأهب في وقت عسر وحر وموسم لجني الثمار فأما المؤمنون الصادقون فقد سارعوا إلى تلبيتهم للرسول غير عابئين بمشقة ولا حرمان وأما المنافقون فقد تخلفوا وأخذوا يعتذرون بشتى الأعذار وهكذا يتبين المخلصون من المنافقين في أيام الشدائد وينكشف أمر الادعياء في أيام المحن